السؤال رقم عشرين في هذا المرتفع المقاطعة صعبة ألف أسهل مرور السيارة ب أمر بحذر أعيد في هذا المرتفع المقاطعة صعبة ألف أسهل مرور السيارة ب أمر بحذر